سكت الشعر وصال وجلا حط بارض الصمت لحاله حتى بزغ النور بهيا وثب الحرف وقال وقال سكت الشعر وصال وجلا حط بارض الصمت لحاله حتى بزغ النور بهيا وثب الحرف وقال وقال يا رب فرضى الشهد بها وانثالا تغذي العالم ترتيلا عذبا قبريا وزلالا هي دار بالآي تباهت فرضى الشهد بها وانثالا تغذي للعالم ترتيلا عذبا قبريا وزلالا فيها فثن ثمارا يستاذن ويصالح تكسوهن الآي وقارا وبها ذا حسح حلالا هنا فتيات يفثن ثمارا يستاذن ويصالح تكسوهن الآي وقارا وبها ذا حسح حلالا سكت الشعر وصال وجالا حد بأرض الصمت رحالا حتى بزغ النور بهيا وثب الحرف وقال وقالا سكت الشعر وصال وجالا حق بأرض الصمت رحالا حتى بزغ النور بهيا وثب الحرف وقال وقالا فيها زمانا من يملك بجرا في يده ان يطله في الليل هلالا ليدا اميمه يا قوم صارت في الافات كالا سال المدح نها وتوال سال المدح لها وتوالى سال المدح لها وتوال سكت الشعر وصال وجناح حط بأرض الصمت رحاله حتى بزغ النور بهيا وذب الحرف وقال وقال سكت الشعر وصال وجالا حق بأرض الصمت رحالا حتى بزغ النور بهيا وثب الحرف وقال وقال